Bismillahirrahmanirrahim 1. La aqsimum diyomil qiyama 2. La aqsimum bin nafsi lwama 3. Ayahsabu linsan an lenn ngema'a 4. Bala qadirin ala an nusowya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 Ilah Rabbik, Yumeidan al-Mustaqim. Yunabu al-Insan Yumeidan bima Qadma wa Aqhar. Bal al-Insan ala nafsihi Dasyirah. Walau al-Qamadirah, la كانك لتعجل في إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنه فتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة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 Wakil maruah, w'zan annahu alfirah, waltaffat saq bil saq, ila Rabbik yoom idin almasaq, ila Rabbik yoom فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله ثم ذهب إلى أهله يتمقى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من منينا ما كان على قط فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أي يحيي الموتى